من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب بالانتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. و ايذاننا ممن يستمع القول فيتبع احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه فلا تترب تترب نستغفرك وينصرف هذه التحيرات الى كل اهل الحداثه اذا ما نتى مكان مثل غلب تشريع الربان والنبوي والرساله الرب التي جاءت بها الثالات كلها هي عظيمة في العظيمة للإسلام تجهي أصل الإسلام وهي مقياس لصحيح الجيل من ومن هنا أستمع علماء الإسلام علماء أهل السنه والجماعة لبيان هذه الأقيدة وشرحها والدعوة إليها والدب عنها وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات ولقد طلقت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة أمين المؤلفات، والسنة لعبد الله بن في هذا المجال، والسنة للخلال والشريعة في الأجر وصول اعتقاد اهل السنة إلى لسائِل والإبالتين من بطة. وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيده لعلم هؤلاء الاجل الله بمنزلتها ومكانتها وان المنحرف في شيء منها او في أصل من اصولها على خطب قد يكون ذلك الانحراف كفرا وقد يكون بدعه وضلاله وقد يكون وقد يكون من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسه هذه العقيده والفصول التي قامت عليها ولانكم تعلمون ايضا ان البخاري قد اورد في صحيحه كتاب الايمان وكتاب الاعتقام وكتاب التوحيد وهذه كلها عنايه بالعقود بالعقيده وبحصول الاسلام أبو داود لكتابه السنة من كتابه السنة اخر الكتاب لجلالس الأقيد والمنهج ومسلم كتاب الإيمان لن مع هذه الكتابات عن أقيدة لأهمنيتها وامن الغسائل المختصره التي الفت بها العقيده هذا الكتاب الذي الفه الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه والجماعة ذلك الامام الجبل العظيم جبل السنه والإيمان والجهد والورع والذي كان بقياسا ونحن يتميز به اهل الحق والسنه واهل البدعه والضلال ولا يزال منهجه محنا الى يومنا هذا والاصول التي صار عليها وصار عليها لا تزال محنا للناس إلى الان فمن شد عنها والله قد امتحل باحمد منهجه كان احمد نحن هذا دليل منه يدل على ضلاله وفرجه وشره والذي يعظم ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة لأنه ما يعظم ويبدل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة ولا نبل أحمد وسبوأ هذه المكانة وغيره فالشابه ومالك والأوجاء والثوري وغيرهم ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها الا لتمسكهم بالسنه واحترامهم لها ودعوتهم اليها وذبهم عنها فاعرفوا قدر السنه واعرفوا اهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم فانهم والله كانوا على هدى مستقيم على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى طريقه الصحابه الكرام وعلى راسهم الخلفاء الراشدون فعليكم بهذا ادرسوا هذا السيد الصغير الذي لا على نمر عليه بسرعه لان هذه نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع والمرور عليها يحكينا ان شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه و ان يثبتنا على صراطه و ان يبلغنا و اياكم سبل الهوى والضلال الضلال و ان ينفعنا بهذا الكتاب و غيره من كتب الاسلام و لا سيما كتب العقيده عقيده اهل السنه و الجماعه فتفضل اقرا من البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه اما بعد الله تعالى اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السعيد قال والسلام عثمان بن عمله ورد اليقين قال اتقنع ابو سند بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن بن بن رحمه الله تعالى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 حتى لا تاق عندكم دالكائي تاق اسناده الى الامام احمد رحمه الله وهل يرتبط هذا الاسناد مع الثاني ولا اقصد من آخر يعني هذه اوردها دالكائي كما رايتم في استاذي وشرط السوره بعد اهل كما اوردها بن ابي يعلاء بطبقاته هاتان نسختان وللاسنادين مختلفين احدهما يشد الاخر ويؤكد نسبه هذا الرساله محمد محمد رحمه الله تعالى امام اهل السنه فذلك الشيخ الباني لان وجد مخطوطه في مجموع في المكتبه الظاهريه ونسخها بقلمه رحمه الله واظن ان هذه لها طريق اخر والله اعلم ويرجع إلى الاساليب بقارن بينها ونفعل ذلك ان شاء الله اذا سنحت الان الفرصه ثم بعد ان فات الاسناد الى أحمد احمد رحمه الله قال اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه اصحاب رسول الله والمقياس المقياس للمحق المحقين الذين يتمسكون بهذا الاصل ما كان عليه الرسول وصحابته الكرام وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفاء الراشدون الا على الهدى والرشاد على حساب الله وعلى كل رسوله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شئونهم ولا سيما العقيده فاحمد رحمه الله يشير الى هذا العقل العظيم وهذه القائده العريضه التي لا يمد عنها شان الاسلام وخاصه العقيده اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله خلافا لاهل البدع فانهم يتبعون اهواءهم ويتبعون ما يزعمون انهم يتبعون العقل او اللغه او غيرها من القياسات الفاسده اما الامام احمد ومن سلفه من الصحابه والتابعين وعنبه الاسلام فان الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في مجال العقيده وهم لا يخرجون عن ذلك ان شاء الله وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم الاقتداء باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم وهم القدوة وهم الأسوة ويشير الى ذلك الحديث عليكم بالسنه والسلسة الخلفاء الراسلين المهديين عبدو عليها بالنواجد وإياكم مستهات الأمور كذلك حديث الفرقه الماجية حينما اتحجث الرسول أن هذه النسطة تترك إلى هذه النسطين الفركة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال ما أنا عليه وأبحاثه ثم قال أيضا حديثا آخر تركتكم على البيضاء بيلها كنارها لا يزيغوا عنها إلا هذه فالصحابه تمسكوا بها ولم نجد فيهم هارفه ان شاء الله وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في اخذ قتل الصحابه وفي بعد ذلك في اوصاف عهود التابعين ثم انتشرت البدع وبدات تقف الخوارج والروافق الغلاف في اخر خلافه علي رضي الله عنه فناظر الخوارج اركب عبد الله بن عباس يناظرهم ثم بعد ذلك دب الشيوخ على المسلمين فقتلهم فما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابه لم يخالف في ذلك احد ولم يستقفوا في ذلك كرماء الشاهد ان الاشكال تلافيته النجاه وسفينه النجاه لانهم شاهدوا الرجال و تلقوا فقه القران و وتطبيق ذلك من الرسول عليه الصلاه والسلام فهم قدوه ولهذا لهذا يقول الرسول ما عليه اصحابي و عليكم مسلتي و خلفاء الراشدين و كذلك اصول البدع اجتناب البدع لأن البدع فيها الهلاك وهذه القرص التي وقعت البدع ان توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى النار لانها سلكت سبل الشياطين وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل منها سيطان يدعو اليه فمن تركت الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته او فئه او ما ساخر ذلك ترك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو اليه فالحذر الحذر من الجذع والضلالات وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحزى رسول الله أيضا من أهل البدع وقال يصفتدك والله تبارك وتعالى هو الذي أنجر آية الكتاب منه ايات مجتمعات من هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه استغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الى الله لما تلا هذه الايه قال فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروه والله بين ان من ثيقلوا به الزير يتقصدون الفتن فان الذين ثيقلوا به الزير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن فلا تجد مبتدعا الا وهو يتتبع المتشابهات من سلام الله او من كلام رسوله او من كلام علماء الإسلام ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها وهذا امر واقع في القديم والحديث فلا ترى منحرفا عن منهج اهل السنه والجماعه الا وهو يبتدع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الجسم مع الاسف الشديد ونسال الله تبارك على ان يرزقنا واياكم تمسكا بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات وكل بدعه فهي ضلاله اخذنا الحديث اياكم وحدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله فكل بدعه تغمر او كبر هي ضلاله لا شك ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجديد خالف هذه الكليه التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها كل او كلها اما بعد فان خير حديث حديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة هداهم مثل مسلم جادل هذه خطبه النبي عليه الصلاه والسلام ان كان اذا خطا اذا اشتد غضبه وعلى قوته واحمر وجهه كانه منذر جيشه يقول صبحكم او مساكم عليه الصلاه والسلام بخطوره البدع وشدتها وخطرها على الامه وهي ضلاله ومن يقول بدعه حسنه وسيئه هذا مخالف مصادم بهذه السليه الصادره عمن لا ينفق عن الهوى مع الأسف الشديد، ومنهم من تقسم عن البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، يعني أقسم الاحكام الخمسة هذا غلط، فإن الموجود لا يسأل بالدليل، فإذا ثبت ثبت ما يكون نبيك قبل بالدليل الموجب هذا ليس بدعا. وإذا قبل بالجديد الذي يفيد للتحداث هذا الجدء عليه إيه المصر؟ لسنة ليس الجدء فالتقسيم هذا خلق يعني يحمل في قياسه الخطأ الواضح ومن أصول السنة صارت الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهوات يعني لا تبتل الجدال لا تبتل الجدال لا تقاطم إلا في الموقع اذ ترى فيه الفائده لمن يطلبها انسان يجب نار الشكل يصل الحق تاكد منه فضل وجادل بالذي هي أما اما انسان يجب ان يغالب وان يصارع وان يغلب هذا لا تجادل لأن هذا من براءه المذموم من الخصومات الدين الخصومات المذمومه فلا تخاصم ولا تمارس بارك الله فيكم والحكيم يضع الامور في مواضعها فمن يحتاج الى ان تزيل عن السنه فليس بالاخذ والرشد بالحكمه والمحتله لا. لا على سبيل المغالبه ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وارشاد مثل هذا المسترشد والجلوس لا يوثق الجلوس من اصحاب الاهواء لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى السيف في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم المالكة وبما عندهم من الذكاء، فيخادعون أهل الذرائع ويغاتونهم، فيأكلهم من الله إلى أنفسهم، فيقعون في النار. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الأمام بالصّة. رحمه الله قال عرفنا أولاد ثاني يسبون ويرعون البدع فجاروا سوء ما منهم وهذا ما نقص سده جمال شر بعض الناس فتم كبار الناس فوقعوا في نوه البدع معتقد الشديد ولا نريد ان نسن ومعروفون دخل عند طلاب العلم يجلس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعد معهم لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويكونوا الله بغير علم فالبدع قائمه على الخوف في دين الله والخوف في كتاب الله ونسبه هذا الباطل الى كتاب الله واذا كنت تبركون يجب مفاركتهم والرسول كما قرانا اخر رأيت اذا رايتم النبي الكريم او ما كتابا منهم فاحذروهم اولئك الذي الله فاحذروهم يكون اناس من امته ياتونكم بما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم فإياكم وإياهم هذا أيضا من النقوص المحذرة من مجالسة أهل البدع أهل البدع اذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين وأنت عندك علم وعندك حجه وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بقى. ثم تجالسهم على سبيل المخادنه والمصادقة والمحبه والعشره وما شاكل ذلك فهذا خطا يجر الى الضلال ويجب على العاقل ان يتجنبه وقد حذر من ذلك بعض الصحابه ابن عباس وبعض ائمه السابعين سعيد السكياني وابن سيرين رحم الله كان لا يسمع احد منهم لا يستمع الى الصحر جدا حتى لو اوضع عليه ان يقرأ عليه حديثا او آية فيقول لا فيقال له لماذا يقول قلبي اخشى ان اخشاءا في ويقلبي جدنا ولا استطيع ان انفزيعك خليل السلامة لا يعزلها شيء ولا يعرض للإنسان نفسه جدنا خاصه اذا كان يعلم من نفسه ضعفا قال والسنه عندنا اثار رسول الله ما هي السنه يقول هي اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقواله وافعاله وتقريراته عند الكتاب عندنا السنه ما هي السنه هي اثار رسول يعني اقواله وافعاله وتقريراته عليه الصلاه والسلام وهي التي خرجه الله تبارك وتعالينا اتباعها والتبسط بها قال يبين منزل السنه وعلاقه هذا القرآن والسنة تفسر القران وهي دلائل القران والسنه تبين القران وانزلنا إلى الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه فيستناجعكم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول الرد إلى الله إلى حساب الله والرد إلى الرسول رب الى في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاه والسلام فهي مرض الناس ومرجعهم فيه القرآن على حد الزواء فهي في في بابواب العقائد والاحسان والحلال والحرام والكائد ان الدين هي مرزق في القران ولهذا كان السلف اذا ورد عليه السؤال في عقيده او غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قراني او نص نبوي لا تفرقه في ذلك أشيء مثال ذلك من موقف عمر وموقف ابي الموقف. ابن عمر غير من الصحابه وجدلاله ان تبين مجمله وتفصل المجمل توضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام تبين لنا الصلاه اوقاتها اعدادها تفاصيلها ماذا نقرا فيها ماذا نقول في الركوع ماذا نقول في السجود كل هذا من السنه القران يقول اقيم الصلاه واتى الزكاه اقيم الصلاه ويخرج من ذلك والسنه بينت ذلك وفصلته فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القران وتخصيصات لعموماته وتقييلات لصفاته فهي تفسير القران كما قال هذا الامام وهي دلائل القران ايضا كما قال رحمه الله وليس في السنة قياس ليس في السنة قياس يعني ليس في دين الله قياس إذا جاء نهر الله فطرى نهر معك إذا جاء النص فلا قياس لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء ما يسعنا إلا التسليم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك بما سجر بينا ثم لا يجد في انفسهم حرجا ما قبلته ويسلم تسليما فبعض الناس يغدو في الحياه الى درجه ان يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الاصول هذا النص مخالف القياس فغلوا في فان فالامام احمد يشير الى الرد على هؤلاء والا هنا قد يوزع القياس الاولى ولكنه كما يقال سليته يلزع إليه في حالة ضرورة بل إن شيخ الإسلام سنة رحمه الله يغفر في تسير له سبحانه سمع معاهة الوصول إلى بيان أن أصول الدين وظروع الروح تبينها الأصول يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له ونصطر كذلك ما قاقت طائفه القياسة إلا وجد نصطر في معنى ذلك القياسة لكن صوت الناس فتفاوت <تصفيق> الناس في استيعاب النصوص او مقاربه استيعابها وقليل هم الذين استعبوا النصوص مثل الكرام احمد رحمه الله او قاربه استيعابها فلهذا كثير سجد لكثير من العلماء في اساس صحيح هذا هداهم الله الى هذا في الصحيح لكن لو توسع في دراسه السنه لوجد لو ان هناك نصا من الشارع لان الرسول بيّن الاصول والفروض بحيث لم يترك شيء ما صرفنا في الكتاب من شيء اليوم اكملت لكم دينكم واثنى عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فديونا كامل لا نستطيع فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياس صحيح ملحق لنفس جاء بينها عده يعني معتبره وكذا وكذا لكن في المساله النفس ما بلغه النفس ولو بلغه النص احسن مني وشرح القياس ياتي من بعده ممن يرث السنة من الجوامع والمساند والمعاجم والآخرين فيوجد سنتين فيجد ان هذا الاجماع كان من نفسه اجمعوا اجماعا صحيحا موافق للنصوص الشرعيه لكن لو وجدوا هذا النص حسيبين فلا وجدوا فليأ من يتتبع كل شيء اليوغي في الاستقراء وجد ان هناك اجماعات سانس وفيها نصوص ثابتة عن النبي أساس وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قاسها صحيحه لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل الى علمه وعلى كل حال جواح من كان قديدا سيوم الدخيات وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يجعلها في هذه الجماعة ويمتأل من يقول نسأل عن الجماعة القوم ونصمع الجماعة عليها يقول وما يدري ان هناك خلاف قد يقول لا اعلم خلاف في القضيه العلميه ولا يقول اجمعت الامه على هذه القضيه الاحمر ان يقول لا اعلم خلافا لانه قد يكون هناك خلاف لم يردك ولم تختل عليه لا ولا تضرب لها الامثال اذا جاءت نص كملك فلا رب لا يؤمنون حتى يحكموا كثيمه جرى بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجه ما قضيت ويكلمه كثيمه لما يشتبه النصر النص ثابت الصحيح او الحسن ولا ولا يعني تقل والله والله يعني شبرا الأمثال يعني هذا قاله ابو هريره فما في مقدمه ابن يعني قال يعني من من أكل ما نسكت النار الوضوح رواها دفتين يعني الأمر الوضوح من ما نسكت النار فقال له تحدث هذا قال له أرئيس الحميل ما يعني ما الكافي من منه بأمينه هذا نسكت النار قال يا راقب هذا المصارف الخالق إذا بلغت الحديث من رسول الله فلا تضينا المصارف يعني سلم هذه قاعدة <تصفيق> قال ولا تدرك بالعقول والأهواء يعني لا تدرس والأهواء تدرس بالنبي تبغى بالسنة تبغى الهدى، دوح وتعلم. ما تدرس بالسنة تدرس بالسنة إذا أدرس وإذا جاءت السنة تفضل به استخدم عبدك في شكية من يقول الله بي خيرا يفضله بالدين محمد بدون نصوص وبدون سنه من تريد ان في دين الله فهذا من القول على الله بهذا العلم قل انما حرم ربي الفواحشه ما ظهر منها وما بطن والاثم والدرج وان تشركوا بالله ما لم يجدوا بسلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا بد ان نسلم من توقيت في العقائد في العبادات الحلال بالحرام بالأمر بنجه أنت ما لم تكن يأكل أما الدين لا الأصل فيه التحريم إلا ما قلنا فيه الشرع فإذا دخلت بأكبر الدين الله ترأتها واك وقلت على الله بغير العلم وهذا من أكبر الجنوب في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرع وما قال ابن قيم لأن لان شرح هذه الايه وقال ان النص درج فيها من الادنى الى الاعلى فاعظمها الخوف على الله بغيره اعظم من الشرك لانه يدخل فيه غيره وما الشرك الا من اقوال أهل الباطل واهل الضلال فالحذر الحذر من التسلم في ذي شاهد الهواء اغترارا بالعقل والذكاء والفهم وانما النص والفقه في هذا النص كما هو الشأن الصهر والتالي أخر وكما قال هنا إنما هو الافتداء وكرك الهواء يعني ذا الأخل العقل على دي الله ولا تسليق الهواء وإنما هو الافتداء وكرك الهواء الجرس لله حمك العالمين قال من السنة اللازمة التي من شرط منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها انتبهوا لهذا هذه الفترة مهمة جدا أولم أحمد فيسلم لنا اصولا من سبك شيئا منها فليس من أهل السنة لا يخرج من جائل السنة إلى البدعة فنبهوا لهذا وبيسلمة اللازمة التي من سبك حفظا منها فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا البلاء ولا لا فإذا التي ما ترك منها خصفاً لم يطلعها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها اذا كان ما هو من أهل السميكم الأله من الضداء والضلل من بالله وأنتم ساعدوا أن الضداء تنتقل إلى شبائر والصغائر وإلى الشرك وإلى إلحاد وإلى بلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من السفر وآيلة إليه والبدعة تقوم على الهوى والبلاء فرأيت من استخد إله هوى واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره الشاهد فمن يدين البدعة أنا بالله من يختباء الهوى ولهذا سمى أهل السنه سمى أهل البدع لأهل الأهواء لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم يطاعوا لأنها الخوارج والرواطب والمؤسجلة والجامينية والمرجئة والصوفية والفدولية أو ألوح وجود أو عباد القبور او ما ذلك كل هذه بدع وضلالات مخالفه لنصوص الكتاب والسنه ومخالفه اصول السنه وقاعدها اولها الإيمان بالقدر فالذي لا يوجد سبب ليس مهل السنه هذا طرف الحسنى عظيمه واصلا عظيما من اصول السنه الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان دل على ذلك كتاب الله وسدد رسوله عليه الصلاه والسلام نسال الله تبارك وتعالى وكل شيء ارسلناه في إيمان مبين فكل حادث يحدث وكل علم قد سجله الله علما وسجله في اللغه المقبول وهذا من ادله القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر ويدريك ارسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليساقن في هذا اللقاء اصول الاسلام وارساله التي يبنى عليها ويزال عليها ساله الاسلام وقال كما بشرع لا اله الا الله ومحمد رسول الله وتقيم الصلاه وتقيم الزكاه وتقوم رمضان وتحضر البيت قال ما الايمان قال ان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشده من الله تعالى الاركان الخمسه غير القدر كذلك الرسول في آيات كما وقد تُسرد مستور الإيمان في عدد من الآيات إن الحامل الرسول من غير والمؤمنون و المؤمنون امن بالله و الملاء الكثير و التكتبه لا أحد من رسله و قال أسلعنا و أطعنا و أسلعنا كربنا ذلك الرسول القدر في نسوله الله هذه المستورة في تسرد مستيات واحد. وكلها دل عليه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في في هذا وكما في الحديث عبد الله بن مسعود وربما ياتي لمحه اخرى عن القدر نذكر في ذلك الادله ان شاء الله من الاصوده من ترك منها فصله الايمان بالقدر خير هو الشرك فعن ومن ان يؤمن بان القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى ويتكلم في السلام سينا رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء علم الله بعلمه القديم الازلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره جديته وجميله ثم سجل ذلك وستد محبوظ خلق الله خلق قبل أن يخلق قد الله مقالب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأول ما خلق الله كلام فقال اكتب وقال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء فجرا بما هو خائن لا من صيام بست وكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي في علمها بعلم الشامل المقيم في لف المحفوظ. وعند وفاية الرئيس لا يعلمها إلا هو ويعلمات البر والبحر وما تنستطيع من ورقة إلا يعلمها ولا حدث في ظلمات الأرض ولا رأب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا بني إلا أنت تكون أسكان بره فمن خدر فتكون في فقرة أو في السماوات أو في الأرض يأتدها الله فالله عليهم بكل شيء ودون هذه الاشياء كلها في اللوح المحفوظ ثم الدرجه الثانيه وهي الايمان بمشيئه الله العامه الكامله لكل الاشياء وكل المراجعات التي اساءها سبحانه وتعالى والايمان بقدرته التي يخلق بها كل الاشياء فما من معدوم او موجود سابقا او لاحقا صغيرا او كبيرا قولا او فعل حركه او تقول الا والله تبارك وتعالى لا تحصل الا بمشيئه الله ولا توجد الا بخلق الله وايجاده اياها بمشيئته وقدرته التي لا يؤجدها شيء ومع ذلك امر الله اثر الرسل واجى كتب يسلح العباد ونواهي وعقائد وعبادات ومشاعر كذلك فالمطيع يطيع بثيابه وإرادته وذلك ذلك لنا في الله وقدرته سبحانه وتعالى فمن اطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنه ومن اتى الرسل وكذبهم وخالفهم رسل على ذلك وجود على مقدار شرابه ان كان كفرا النار خالد مكذبا فيها وان كان في صاحب الكبائر يبقى تحت منشاه الله ان شاء فعله وان شاء عجبته شاهد ان الايمان بقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنمور بالشرائع اعملوا وكل من يسر لما قدر وقال ساله بعض الناس فيما الامر اليوم افيما جفف به الاقلام وجفف به المقادير حمص حمرا مستالف قال بل فيما جفف به الاقلام وجفف به المقادير يعرف ايهما العمل قال اعملوا وكل ميسر لما قد قلق فاهل السعاده يسرون لعمل اهل السعاده واهل الشقاوه يسرون لعمل اهل الشقاوه وقال اعملوا اعملوا بما جاء اياه اعملوا بما جاءت به الرسل اطيعوا لأن الله أعطاك كيارا وأعطاك قدرة وأعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي في تميزها عن الحيوانات والجغادات وهي منار المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى وعليهما يفرطب عليها يفرطب الججار سواء كان اكراما أو اهانه والتصديق بالاحاديث فيه بالقدر من الحاجه كده فماها مثل حديث كثير ايضا من قبل قدر خيله وشره وحديث المسعود يعني ذاك من بقدر خيره وشره هذا في التقدير العام التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق ومرجعه ما شفته الله تبارك وتعالى في الاوح المقبول وحديث مسعود في التقدير العمري عبر الإنسان يعني حينما في حديث المسعود الأحد أه... أخيرته وقص أميها أفضعين من نفعه ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مغطة مثل ذلك يعني أربعين أربعين ثم يوصل إلى المدى فيؤمر بأربع السلمات بكتبر رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهذا يسمى بالكتبير العمري العمري هناك كتبير سنوي يعني ليلة القجر عندما قال الله سبحانه وتعالى إن عجبناه في ليلة المباركة حايم والسجير سبحانه وتعالى ثم إن انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم يكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من اعمال صالحه وسيئات ومصائب وما شاء ذلك هذه يسمى التقدير السنوي الذي يكبره الله في هذه الليله ثم هناك تقدير يومي وهو ما يفعل العباد ويكتبه عليهم الملائكه يوما في يوما قال والإيمان بها بالنسوس لا يقال لما لما فعل الله كذا ولما قدر كذا ولما أمر بكذا ولما نعى عن كذا قال يقال لما ولكن انما إنما هو الإيمان والاستسلام والتسليم لأن هذه المكاؤلات فستكون ناسئة عن الأسراضات على الله تبارك وتعالى على قدره على شرعه على أمنه ونهيه فما عليك الا التسليم خاصه في هذا القدر لان القدر كما يقال سر الله تبارك وتعالى فما عاش منه تحمد الله وما لم تعرف فما عليك الا التسليم لا تقل لما ولا كيف الى اخره انما هو التسليم والايمان هذا الواجب على المسلم وهذا مقتضى كهذا لان لا اله الا الله وان محمد رسول الله أنك مستثم لله في ما يأمره ويأمره ويأمره ويشرعه ويأمره ويشرعه في مباركة راهيك المسيح فلماذا الحديث ويظلم وآخره فقد سوى يداره ومجتمع له لا يسأل فضا للجوم طبعا من سوكا لاتفهم ولاتفك ولا تجعل اكثر من وراء تعالي ما هذا هو مرحب الارض ومقصد نفسك كبير الذي يعيزه من غلط فحامت, فحامت من غلط حامت من حق وما محمد الحق وانا وأنا لا تجعل نراه طبعا أستاذ الحمد وما نسألهم شيرها إلى عادة وقت نعم؟ نظر؟ خمسة عشر، وصلنا إلى الفترة الثانية عشرة، وأظن شيئا منها في علاج إيمانه والتفكير له في الحديث والحديث المخلوق على المطابقة، واتصل بهذا نفسه إن شاء الله هذا، و هناك من الإخوان السلفيين جالسين أهل أهواء حيث وحذر أن لا نصدر عن طريقه، لذا حصل هذا الجريمة كان من الامال وحقا لبيهاتنا وحقا لبيهاتنا هروب لبيهاتنا وحقا لشفير وشفير على اتجاب التأثير الإجلامة فالشفير يطروا بأسفير ويجالسة الهيات وضعه وفي هذا الأصل عدر وعضاء خفيرة وخفيرة حصلت للعناس كانوا يكسوا إلى الثلاثة اليوم خلوا مجالسة المخافضة ومصرعة الهيات يلقوا بأهنداتك سابق وضع ونفيها لحظة هؤلاء أن يستجيل المسائلين ويستجيل قبل ذلك من هذا الهاند العظيم الذي يحبه على السلامه والنجاه ونفسك ووالله إن السلام سباة ونفسك انها ما شاء الله تبارك الله يا اخوتي تمام يا اخوتي هذا يكون به الله في دعوه المساله في القدر صلى الله عليه وسلم اي صور ثلاثه هنا قال اكثر النبي ما هذا هذا لا في هذا لا نحسبه في غير قدره وست شاء الله في حفظ هذا هذا وكذلك لا يستمر الصهارة على مفئة النع؟ هذا الجوز الذي يترجع بها جهة من محركة روضة فالنوذة هذا يتعرض لوعيه الشديد وخضر الثبيث ومن الشاكة الرسول الزجمات بره للهجع ويحسن لغير الثبيث غير واللي رضا والله وحسن إلا أنه مفائل مفئة أجمع هذا الأسئلة جهة جهة روضة الآسر هذا خضر الاجماع ومقارب التعرض ومساعدة للتعاوة تحول الصباح لغاية الحديثة منه مجال جلس لا نبدو رجل أنا رجل أعمل في أفضل الهدارة وزارة الجنرائي أتبعه في الأفضل المنالك المنحذرة ونرى رسولهات الحديث من مجال سعيده هدف آخر ان الذي سيدي من السجاده انا بتقولوا سيدي على المجان لا ما دي شويه شويه في النصوص قلنا ان احدكم من قد بداه مني قال لي يعني مش لا اجي إذا جاء معد الزليا فموصل بل موصل يرقب نهي في يطول ما ثم الله يطلق إلى روز آخر وهي علقه ثم يطلق إلى طول آخر أرجعي أخرى الغذرة أما لا يطلق لك يطلق لك من الجمس من الأدوار الله خلق متضوارا يطلب هذا يطلق لكي يطلق لكي يطلق إلى جنين يعني ثم نبت العرام لحمها يقول ثم نشأ لحظ آخر أنا وسأل في الشغلة هذيش اللي هو الحلة ناري الله في لا, لا, لا. تذكرون الإنسان أن القدرية القدريه القدرية هي لأن قوته يعبر عن سعادة أو شقاء وهو في طبقهم وهذا الغدار فإن الله تبارك وتعالى قد خدرت غريزة غريزة في علم الأزل ومن أجل ذلك بدأ ثم هذا التغيير المقابل لما علمه الله في ولما شد له كل اسم وهؤلاء اصول من اهوائهم وصغارهم بعقولهم والى المساله المسلمه وقد هم عند من يكون بالكبد شاء الله عند اهل اهواءهم ومساله المنشات المنشات متاخرا في افكار هؤلاء نفس ذلك نفترض بطريقه الاكله الله صلى الله عليه وسلم لا اقدر ان اذهب الى الثلاث من الليل حرام سبع آيات من القرآن الكريم، قد يستبعد لإنسان اكتلاك بها ولكن إذا تأملها يجب أنه على طواب في بها رحمه الله منها قول الله سبحانه وتعالى إِنَّ سُمَّ لَاكُوْهِ وَاللِّقَاءِ لابد فيه مبوئي والمعاينة هذا ما تستطيع وفي الأرض أيضا قال إلا آية آية, آيه, آيه التي بها الذي نستمر كفى الله قول الله تبارك وتعالى تعالى جاسب بسم الأبصار هو وهو مقيف الخليط أثناء تعالى الشيخ الإسلام أن الله لا يتنجدح في المجرج النسي وإنما يتنجدح بالنسي المثوم من الإثباث ضرب أنك لا شفيه لهذا قوله لا تنجد فى الأبصار لإثباث لأنه ما نفر الا وانما نفر الحرقه والله لا يحرق به شيء وانت ترى الشمس وترى السماء وترى كثير من الجلات ما تستطيع الحاط بها وان كنت تراها كذلك الايه الاخرى والله الله لموسى لن تراني يعني يقول أنا طلب موسى من ربه ان يراه لو كان هذا عبدا محرما مستحيلا ما فعل موسى لك لكن ما قال لا قرانك لن تراني وبعدين حاجة على الجبل الغالة ودفتا فجلنا رب الله ويداته الجبل وكيف لا لموسى لكن تجلنا لموسى الأم لا يستخدم هذه الدنيا ترسيب البشر لا يستخدم الله وتعالى كيف والله ربط في الحديث الصحيح لو حياده النوم لو كشفه لأحرك الصبحات ودنيك من سهى إلي بصره من خلقه تستخدم البشر لا لا يستخدم الله سبحانه إذا كان الجبل يلدف لتجلس لا عز وجل كيف يستخدم الله لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأضطرهم من الجنة وكذا وكذا يعني تدخلهم بيها وترقيبها مهيئة لرؤية عز وجل ومن يلايات الذين أحسن فتنا والديادة يعني فترها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كان ذلك اللي اختهجت بسعين محمل فتفترها عجل من صحابته الرؤية لهذه الديادة فتنا الجنة الديادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى وهي أفضل من الجنة والله يقول لعباده بعد أن يدخل الجنة هذه الشيء رجيبكم ماذا نجيب وقفرت ذنوبنا وأكبرت الجنة وأطلت لا وفتاد اهتكير لكم ربهم فما يعملون سرحمون بنهمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله سبحانه وتعالى ولا حدث ما كنا بلغة سترع وفي إخلافه السلامنا حديث يريم وحديث يغريرها تروا ربقوا عيانهم. كما ترون الشجل ليست دونها في أهاب وكما ترون قبر شريت البدل ليست دونها في حديث كثير رواه البخاري من الدملة ومسلم كذلك هذا فيما يتعلق في رؤية و... و... وإن نبس عن الأسماع يعني الأسماع هم داخل الحق وضيث التي تستمت من الرهبة لا وإنما عليك الإيمان بها جعله شوش الإنسان بعض الله وانا قالها هو الله من الحمد فيه. لله فيها بإنسى لما جارت الخفنة الله ورسوله وقعنا على مددان هل أحد منكم يشوش من حاجة ولا من آية الرؤية لا أحد ولا تمت لفظها عنها لكن أسمعها البعض التنوع إلى كل وان لا يرد منها حرقا واحدا لان الرسول لا ينفق عن عليه الصلاه والسلام ما يقول الا حق فلما قال له عبد الله بن عمر ان اناسا يقول لا تكتبوا عن محمد وهو بشر يتكلم سحاب الله والغضب فقال الرسول اكتب ولا بنفسجي له ان هذا الا حق عليه الصلاه والسلام فبالغ يؤيدك والله وما ينفق عليه الهوى ان ينفق الى رسول الله وهو يقول ينفع عن نفس الجبال وعندس سلامة الحجر والرؤية والقرآن وغيرها ينفع مقروه ومنهي عن الجبال مقروه فيها وفي حالي في نهر عن الجبال والقمار والرسول اخترت وناشى في رابر وفي حجر حتى في وجه عبد ثم قال من, من هذا الجدال فاعتذروا في غير من العطائر لا يكون صاحبه وان اصاب السنة السنه فالله احمد مثبت في الجدال وان حسن اخذ السنه لا توصل الناس الى السنه الا من خلال الجدال فاعرضوا الغلط وعلى كل حال يعني هذا السلام لا يعقل على اخلاصه فان الله قد أباح لنا الجدال بالتي هي احد فإذا سوف اترجاع فروقه وكان المجازل يريد الحق الآل بالمباهة والمثابرة والمعالدة فأنتبه للغاية بلا فيه أحسن أما إذا كان مريس الغضب والصراع عند السعال فتصرفه سأل الله سأل الله سأل بعض الخوارج من يناظرون ما يناظرون فيأتي بعض الغاضرين من مجازلون يناظرون مجازل. هو أخيرا عن نصف الجدال ويؤمن الآثار. هذا بالآثار هذا لذيذه جيده تقوم بالآثار للناس وتشرحها وتبينها لهم يتخالي يصبح عنه صاموة هذا الحديث أحد أحسن باستفادة وبينها عندما شبها أجبها لهم بدفر ذلك لا لا لأن هذا ما يجب الأكبر فإن ثم خطورة إقلاه القرآن سلام الله ولا ليس المخلوق ولا يفوق فليقول يقول ليس قال فإن سلام الله ليس سبباً منهم وليس منهم شيء مخلوق وإياته ومناظرة من من أحدث فيه ومن قال بالذكري وغيره. ومن وقفه فقال لا ادري مخلوق او ليس بمخلوق وانما هو كلام الله فهذا صاحب بدعه مثل من قال ومخلوق وانما هو كلام الله ليس بمخلوق هذه قضيه كما تعرفه خطيره جدا قضيه القول في القران وانها قامت عليها نحن عظيمه لاهل السجد والجماعه وعلى راسنا تقطع في السيد والضرب والفصل والفصل و... يعني أجل سبيح من الجهنين يعني من المؤسس والمؤسس الله هي أهل المأمون والمؤسس والواق من أهل السلاة والفق لها مالبا سبيح السفرة للأمة المحنة عظيمة بالجهنين الضلال وتفضلتوا على أهل السنة ولكن تنخفض الله العابد المستقيم. وقال احمد صدر محمد صدر وسجل ومسائل الشديد الذي لا تريدها الجبال رحمه الله وعظه الله وعظه وعلى وعظه الله وعظه الله وعظه بحق وعظه يرفع وعظه الله وعظه الله وعظه الله وعظه الله وعظه الله وعظه الله وعظه الله الله وعظه الله اذ احمد يوم احنه كما قال عبد السلام رحمه الله وجزاه اكثر جه فكان القران والصلاه يدلان على ان القران كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى او قال الى جبريل جبريل بلغه الى محمد صلى الله عليه وسلم والله يتكلم ما شاء واذا شاء ومن كلامه الذي لا تسميه البحار فلو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنجد البحر قبل ان تنبذ كلمات ربه ولو جئنا بمثله مدداء فمن كلام الكتب المنزله لاصلاح البشر ولهدايتهم ولانقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحسينه التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته يعني يوقف الى, إلى البشر البشر ويستعر المذكر ويجد إيه المكتف يجد تصلح بها حياتهم وتستطيموا على حياتهم ويتأنهلوها في هذه الكتب والعمل بها من حضاءهم في أهل الدخول الجنة من الضغط رب العالمين ومن صالحها يقوم عليه حجة حجة جزاء الألساطرين والمتكذرين وهو سيد الجنة ثم تحدث بأن دائما طرعا كلام الله الله تتلمني. سبحانه وتعالى ذكر نزول كلام الله أو قال لا وكلم موسى تسليما وكلم محمدا ليله الاسراء عليه الصلاه والسلام وينادي يوم القيامه ايضا فرسائل تنادى ربك موسى هل جاءك قال حرف يليق بالله لا يزل. صوت ولا حروف ولا كلام المخلوقين والله يتكلم والكلام في سب فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم وهي احسن من بكليت اللي يتكلمون فالله كرم الانسان وكمله ومن سماله واكبر سمائه السلام الذي تميز على سائر المخلوقات فالله الذي اعطى البشر والملائكه والجن عقل اعطاهم هذه القدره على الكلام وعلى الكلام يغبا لا, لا يصدق هذا الكلام والله الله ذهب لمن يشاء من ربي في الصماد مخلوقاته رأس الصماد الأيل في الصماد القدرة في الصماد سلبي السبب العلاه كلام والعلم والقدرة هذا نقص الله راي سر ولما قال حتى تقرش إن هذا إذا قول قال سقر ليه سقر ها إذا فكر وقدر ثم فكر وقدر ثم عبث ونظر، ثم أجبر وستكبر فقال إن هذا إلا شكل يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأسليه التقر فالبشر تقر فتوعى له الله هذا العين الشديد على قطع هذا القرآن بأن يستقر بانه قول البشر هذا تلتف وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أجد حضار هداية البشر سبحانه وتعالى وليس المخلص كلامنا لان المعتزله والجهنيه والباطنية والروافق والخوالف وكل فئات الصلاه تختلف مقالاتهم اداها ان الله ما تكلم حتى تشاء ما تكلم تاثروا بالمعتزله وقال من اواخرهم من اولهم كانوا يستذكرون يقول السلام هو السلف القائم الله سبحانه وتعالى لا سيما هذا القران بموجب انه كلام ما شاء الله لا اكثر فاقل الاسئله فيها انه مخلوق مع الاسف القران كلام الله ليس مخلوق وكلام الله كله ليس مخلوق وهاولا بمجرد هذا الكتاب كلام الله خلقه غير الحد الكلام لا يعلم ذاك كلام الله، لكنه مخلوق نتوى تصلى الله ويسلم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 من هذا الكلام أنت قول كلام الله لكنه مخلوق أنت قول كلام الله ليس مخلوق لأنك لا تقول كلام الله تكتب ما تقول إذا لا فهم أصيغه الجنة ولا كلام الله لا يكمل لأنه مخلوق ويكمل إذا ما مخلوق ولا يعلم ذلك المخلوق قال كلام الله داخل منه وليس من فإلا كلام الله ليس داخل منه وليس منه شيء مخلوق، يعني صفه السلام صفه قائم بذات الله تبارك لكن يتكلم متى شاء وإذا شاء فصفه السلام تسمى سلام الله ليس بذات منه يرد على ما خلقه ان صدق الغائب الكلام صفه الله مثل مثل مثل اراده من الصفات الأزلية القائمه بلاده سبحانه وتعالى وهي افكار كماله كما انه يخلق متى شاء يتكلم متى شاء انما امره اذا ردت يقول له كلكم صفه السلام صفه ذلك لكنه يتكلم ويؤذي ويخلق ويرزق بسلامه انما امره اذا ردته ولكم فقوله ليس دائما منه ان يكون خلال طعم بذاته و اما القران فليسمع و كلامه يسمع قال ولا يدعو ابدا و منه شيء مطلوب ان كلام الله ليس دائما منه وليس منه شيء مطلوب اردت القول وليست رايك مقصوده ان هذه الصفه طعم بذاته ردا ان رجل يكون خلقه غير مكان غير وليس شيء من مخلوق وإياها اياك و مناظره دون شيء تؤثر لكنه لما الله عنه المناظره و ناظر اجي اليها ناظر بشيء زبيوتي و ناظره غيرها عند الضرورة وعند الحاجه و عند من يريد ان يتلقى الدعوه الحق فمن قال في النفض ومن غيره وقف فيه فقال لا المخلوق او لك المخلوق الثلاث لما جاءت تسمة الحرب في القرآن وحتى الاقتراح في السنة وغيرها يعني الجميلة والروعة من المؤتدين وغيرهم نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول القرآن سلام الله واللفظ به مخلوق لفظي مخلوق فأنكر عليه يا أحمد لأنك لما تقول لفظي بالقران مخلوق في نص هذه تحتمل ان يراد بها المذكور نص القران وتحتمل ان بها نص الجذر الذي يتكلم به فلما كانت تحتمل الباطل وقد يستغلها الجهميه والمعتزله وغيرها من, من يقول القران مخلوق يستغلها من فضيله الناس المفروض ان القران مخلوق يفقد كلام قال احمد من طاله بالقرآن مخلوق فهو ابتجع فهو ابتجع صلى الله عليه وسلم ومن وتفجيه فقال عشر مخلوق او ليس المخلوق ها وإنما هو كلام الله وهذا بدأ فأسأل كلام الله ليس المخلوق لا تقول نفضي بالقرآن مخلوق لأنه وسيله يتذرع به أهل باطل ليتوصل به إلى القول ان القرآن مقلوب وكذلك لا تتوقف عجز عجز لأن القرآن سلام الله كما هو مقتضى الكتاب والسلح وما عليه الصحابة والسلف الصالح. أن القرآن سلام الله إسم مقلوب فإذا توقف هذا شكل امر خطير فهو بدعه وتجسر فأعلي لما نجمكا يبجتنا واشتجت يا هذا والألفاظ وهذا الجدع من ما يتوقف من يتوقف يقول لا لا يجب أن نسترع يكون الله المخلوق لا يكون في مخلوق ولا يتوقف يجب أن نكون لفظ القرآن مخلوق فلن فكان لا أجل أو ليس في المخلوق. ما شاء الله يبهر هذا قاله عدد من الناس وأشكتهم أحمد وأستطمها للصدى وبدأ أهمي منهم يعقب بالشيدة نائمة الحديث لما قال توقف في القرآن قال ابي مخلوق غير مخلوق قال انا أصدد فجل أم ضال واستشاره الخليثة أن نصبه ويبوئه من صد القضاء ولعلها يحسن الضمان قال احمد الله إنه ضال إنه ضال وقالت السعاربون هذا والله أحمد فضل أن يوظف اليهود والنصارى ولا يوطف أهل بدا لخطورة بدا. لخطورة لأنه ينخروا جميع جواع من داخله ويبطلوا من السلام وهل أبرد بالآله الإسلامية أهل بدا وهل يأهم للسقوط في هوس الظلم تحت أرجام النصارى والنصارى أهل بدا كل البلاء الذي أصرأ من أهل بدا حتى أن فيه كان إن الدنيا دورة الإبوية لما وقعت في الجدع وقع رئيس همروان الأمام في طول جاء من جرس وقالتها هذه الجدع هذه الجدع الأنفة وشئة جسمة للجدع لك هذه الجدع فإذا هاجع صاحب هو بطلوب وإنما هو سلام الله لكم أهلة وقفه وذي في القرآن من هذه الأخلاف ومن اضياعنا دره قال يا من تظويا يوم الصيام كما رواه ابن سنان لا تحل صحاه بدل السلام على الغلاء لا نبي وانا النبي صلى الله عليه وسلم كذرى ربه فإنه مقتول من قود الله صلى الله عليه تقيح رواه الثعالبي عن ابن العبدات ورواه الحكم بن ابيان عن, عن ابن عن ابن العبدات ورواه علي بن جيش عن يوسف بن عن ابن والحديث عندنا على ظهره هذه مساله حصل فيها خلاف هل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله هل راى ربه او ما راى فبعض الناس ذهب تعلق بكلام ابن عباس هذا وتعلق بكلام احمد وفاني ما تقال بينهما انهما يقولان ان محمدا راى ربه بعينيه قال شيخ الاسلام كلام احمد وكلام العباد يريد مطلقا ويريد مقيدا يعني اذا قلت العباد ان محمد ربه فياتي عنه مقيدا وعرض قائده واحمد يريد كلامه مطلق فترى ربه هو يريد من خلافه ما يشيد المخصورة رأى ربه بشؤاد الله وصحيح كما كل شيء يدام يسبب الشتاء بالله ولا في سنك رسول الله أن محمد رعى رسوله خلاف العبدات موقوف ومقيد في نفس الوقت والتقييد النصوص التي وردت مقيدة أفضل نسعين فلنس رأى ربه بشؤاده مرتين لا إذا ما قال الله تبارك وتعالى ما تردت فألم ما رأى قال ولقد رَآهُ نَجْلِسَ كُفْرَةً يعني مرتين عاش سؤلت قالت الحديث أدر مسروف ثلاث من حدثت بيهن فقد أعظم الله جريا ومنها ذكرت أن من قال إن محمد رأى ربه فقد أعظم أعظم أعظم جريا فقال مسروف أمهليني أم المؤمنين أريك الله يقول ولقد رَآهُ نَجْلِ أَفْرَانِ ما كمل السؤال ما راى قال انا اول هذه الامه سأل رسول الله عن هذه لا يقدريه راه رسول الله كما تاخذ راه في هيئته التي خلقها الله عليها مرتين راه منحدرا من السماء شاذكا ما بين السماء والارض لان ما رأى على هيئته التي الله عليها الا مرتين فيرى قد شد ما بين السماء والارض من عبد خلفي. الآية تعني رؤية محمد البجلي، وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث في الله له. إلى حديث عائزة في الله على، قال زور أن أرى أو أن أراه، يعني بعيد، فعلاً لا. والحديثان التي نفتاهما أو في سنادس من أبصار، شلاهما في جباه. وروى الخفاده عن اجتماع المعباس وروى الحكم عن ابان عن المعباس وابان بن الحكم عن أبان عن هذا ابان بن الحكم هذا صدوق له ابهام الاسلاد الاول الاسلاد الثاني فيه ابير الزيت بن جدعان ضعيف وفيه يوسف بن نهران مجهول لم يروي عنه الا عليهم بجيبه له قال فهما موقوفان او اسمان قول موقوف على ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام واذا تعارض المرفوع عن الموقوف يقدم ايها هذا على فرض انه يفيد رؤيه بالعلم يقول هكذا تصدق والا تصحيه ان اصلاق هذا انسب في بالحديث بالاديب السادس ربه بدؤابه الا ربه بدؤابه طيبه عندما غسط رؤيا التي اطلقها في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ابن سيرين رحمه الله ان احمد يطلق الرؤيا ويكيف يطلق رؤياه يا والصواب هو إذا ما في خلاف ما في خلاف بين الصحاب الاهواء الأهواء الذين يروجون الخلافات في الدنيا الأكبر أصحاب هذا كله مختلف عاكس الزيروي المقصود ومن عبد الله ما هذا الزيروي المقصود هذا السؤال غير خلاص رأيت لا يحكم السلام على هذا هو الحديث أن جاء الله قد قد منه أنه يرى يعني أن الرسول رأى ورفه بعينه جناه لحزن عباس وقد عرفتم أن حديث عباس ماذا فينا الكلام وأنه يعني ما يستطيع إلى درجة الصحة وقد لا يستطيع إلى درجة الحسن ثم إنه مخيد بالحديث الصحيح يقبل كلامه عن على التقييد و تقول و... نتيجه انه لا خلاف في القضيه بين الصحابه اما المتاخرون وبعضهم تاثر بكلام احمد وظنه انه يقول بان محمد ربه واربعه داعيين وفهم هذا خطا اجاء محمد كان يقيم والايمان بالميزان يوم القيامه كما جاء يوزن إلا أبدو يوم القيامة فلا يجن زناها بعض الله يؤثر بالرجل الثمين فلا يجن يوم القيامة العظيم الثمين فلا يجن رفض الله بأوضاء. هذا دليل على أن الأشخاص يجنه وورد في الحجي الثالث أنه من السرود جبتك على الشجل الأرائي الثمين السبات وقال جديد السراتين فتأجروا من دقه كافه فكانت عدل من دقه الميزان فلهما افضل في الميزان من جبل في جاءت لي ان لا تظلموا وامال اعمال فلا خلاها انها سودا غير ذلك طبعا المؤتكل والجهنم لا يخلو الميزان وهذا الميزان عدل عدل وزن عدل هذا قول المعتزله جميع ومن وافقهم من اهل الضلال يذكرون الميزان والميزان في كفتان توزن فيه الاعمال ومن هذا على احدث لله الذي ياتي يعني يحضره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه اعماله فاذا بها في و وتسعين سجلا ثم يقال هل لك عمل هل لك من خير هل لك من علم ولا ماذا يقول بلغ هل لك من حسن لا يا رب فبلغ لاخ عنك لاخ لا ولا يا رب نقص هذا على ذا الله انزل الله على هذه الجلالات الشفاة والشفرون في جلس في فترنص بهما بهذا لا الله لانه لا يثقل مع الله شيء وقد ورد في الحديث او وضعت السماوات السبع ومكيهن و السبع ومجنه في كفه ولا لا اله الا الله في كفه لما يرسلهن لا اله الا الله شيء ابن الديزان السبع الموازين في كفه ومكيهن فمن ثبت موازينه فولاش منشى، ومسخّت موازنه، آه؟ يقول إن لو هي حذرت في جانه ما خارجه، فأما مسخّت موازنه فهو في السبابة، وأما مسخّت موازينه فأمه هاوية وما بساعي، وما بسكت الله يسكته، ليصرؤ يفعل الله، وثابت. يعني مع الجهنية ومع المسجلة في سبيل جبنة بقاء الحبوة والله يحفظ ونحن نقول هذا لئلا لا يخجعناه بسطن هذا قد يحفظ فإن والله مجئب الضاجعة والله في أسس الأسس فأقول أسول شئك <تصفيق> أسس الله يحفظ وكثير من الشرس سيبيعون بسبب تفسير له إنزال له أيها الناس فلا خلل في الموصل والجميزة أي لا وصارق فيها والجلا هذا موضحها ما تفهم الفريق المجنن والأقمة الجيش والسمو الأقمة الجيش ما هذا والله بيت إمام بلجاني مسيح مسامعه الماتيلة والجميزة والأنبلا والباطن يمشون هذا الشيء والايمان به والتصديق والاراد عن غد عن ذلك وتركت في نعرف ما يفاجئ المجازر وأن وان الله تعالى يسلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبين الترجمان والايمان به والتصديق ما لكم من احد الا سيسلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وسمعه عباد الله تبارك وتعالى وينادى اهل الجنه ها هل رضيكم هل يكلم ويتكلم يكلم الافراد سبحانه وتعالى يكلم كل احد بلا ترجمان ويكلم الجميع، فالله سبحانه وتعالى موثوق بهذا القران ازلا وابدا وهذا من صفات كما ويكلم الافراد وغفر وكلم موسى وكلم محمد وكلم جبريل ويكلمه الملائكه سبحانه وتعالى ويتكلم شاهد ان السلام يحصل من المؤمنين يوم القيامة، وأن الله تعالى و... و... وألف وتمار بالحوض، هذا من أقواله، هذا في يد حنيف بهالآية، وقد ورد في حوض حاديث بل حد السواد، وأنه جاء من الشهر شهر، وهو عبد الله، والحاديث أن من الذي إلى صنعاء ومن أي لا إلى صنعاء، وحينما أكرم الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في شانه انا اعطيناك كوثر فاغتنم لربك وانحر من مكانك ورسولك هذا من افضل من امتن الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الخطر وظيفه بناء الاخره ورد ان هناك يفرجون عنه اما المرتدون ولد اهل البدع ايضا دخل وغيره و نكال ذلك هذا السجل عليهم أن بقار قال أن راددين قال من بيت القرآن أو رأيت الله القرآن الخالد الخالد قال أن أحد ردة أحد ردة وأدخلتهم غير أحد بدأ لماذا قال أن أحد بدأ فهذا بدأ أحد بدأ جرّ لماذا قال له لأنه غير الله وأحدث فيه ما لسنين فالحديث يتناوله واذا فرمنا هو القيامة حيث علي المذنور عرضه مثل قوله مسيح شعر عام يكمو عدد مجنون السماء من الذهاب والذهاب علي آه. ألا لا صحة بيه الأخبار والأساة المبعيزين هذا المعروف وأن هذا نعم وإيمان بعداد الحفظ وقال صحيح الإيمان بعداد هذا ورد في حديث وذكر أيضا الآيات من الايات والله تبارك وتعالى النار يردون عليها غدو وعشية ويوم القيامة أدخلها على آل فرعون عشان كده. في العون هم هو قدار على النار غدو وعشية. هذا عذاب بدر. ثم أطّف عليه. عذاب يوم القيامة ويوم القيامة هذة الأجاب أدخلوا آلة الأعوان أشد الأجاب إذا آية هذا وأورد في عذاب القبر رسالة الله تعالى مضى على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبانه كبير أبلا إنه كبير اما احدهما فكان سجل نريمة وأما الآخر فكان لا يحب. التنزن من الدولة أو من الدولة، فيعني وقع في خبير فعذبهم الله في البردة. هذا ما أدل على أن الناس عند الحين فراء، يعني أنه يأتي مم مقرن في سألان سأل أجد مؤمن يقوه محمد رسول الله جاءنا بالبيان والهدى بنده كما في الأسماء فأما الذي هو سباعية والحين فراء من ربك. ولا وما نبيك وما يدينك فيقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد بن صلى الله عليه وسلم فيقول عرفناك ان كنت لمؤمنات فنمت ان لمؤمنات فيعرض عليه مقعد من الناس لو كان كافرا ثم يقال اوبرت الله هذا في الجنه فيقول رب اقم الشاعر حلو هذا من كذب وطبعا ياتي الملكات فيخبر من ربه وما ليك وما دينك فيقول ها ها كما ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ولا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها قد عد لي هذه الاداره ومحمد بن عبد الله جاء انا بالبينات والهدا فامننا به واتبعناه يعني هذا ايمان مترسخ على ما نفث الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنبع في هذا الفهم الشديد في أو قريب من اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب الشر ومن عذاب النار ونسلت في المحيا والمال وعذاب الشر وفي البرزخ كثيره منها ما بكما لكم وهو امر ثابت يؤمن بها اهل السنه وينشره المعتزله ومن ثلثهم من اهل الضلال وان هذه الامه تبدا في قبولها تحمي الاول وتسال عن الايمان والاسلام وعن ربه وعن نبيه ويأشير موكا ونكيه وكيف آه... اشتاء الله عز وكيف أراد والإيمان بيه وصفه كيف يقول موكا ونكيه في القبر ها والسيد يسأل الله الجل الملأ يدخل في الرحيم ويأمر بأضع شلمات تكتبه فيه وعجليه وعبده والسقين والسعين ويجب في ويسأل كيف؟ لا نعلم هذا الله سمع ذلك الله سبحانه وأكبر بذلك فما عليك الإيمان وميزه المؤمن افضل مزايا انه يؤمن بالغيب هذا من ذلك كتابه جميع المستقيم الذين امنوا بالغيب ويقيمون الصلاه وما يزكو لهم المشركون فتؤمن بالغيب الذي يتضمن القران والغيب الذي يتضمن سنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلفه الله في تدبير هذا القرآن وبيانه وهذه من جمله هذا. فهذا هذه حديث تفصيل من التي دلت على الأجزاء الفرق أو النعيم فيه. استغرب، سبحان الله كان جانس إلى الله. يا جو رائع إنك أنت هذا النمط شديد. يقول هذا سلام عليكم ورحمة الله ابن الله بالإسعاد عن هذا الجدع وعذا السماء حذر منهم حذر هذه الآفات على أشعة عن هذا الجدع وعلى هذا التحذير ما جاء عن على السحير وأيوب فقط يا من الله ومن رسوله ومن الصحابة ومن السالمين وأنك بسلام